بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ممر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بركاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل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 وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعنب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يس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 الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء إنذه بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء من كُمْ مَن أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ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 ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه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 ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل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 والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقُنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقُبَ الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَادِهِ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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليهم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 ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا افلم يياس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا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 قبلك فامليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم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 عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه